احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واراك كتابا باليمين وتقر عيني بالرسول واراك كتابا باليمين وتقر عيني بالرسول احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول لا لا احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واراك كتابا باليمين وتقر عيني يا برسول واراك كتابا باليمين وتقر برسول